إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين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 بقدر فأسكناه في لرب وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم فلا عامل عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون en ik wil u vragen om een illa te zeggen. Ik wil u سببائن الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا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 إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 ان هو الا رجل افترع على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثا بعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أُمَّةٍ نجلها وما يَسْتَأْخِرُونَ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جَاءَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين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 تو قلوبهم وجلتٍ هم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 أخذنا مترفيهم فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات باءهم لوالين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهير أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الولي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 قل رب اما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ في جهنم خسرون انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضوئيا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 فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخدتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفا قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو كنتم تعلمون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 وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمين سُورَةٌ نَزَلْنَا وفرضناها وَفَرَضْنَا فيها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بينات لعلكم تذكرون تَذَكَّرُونَ